لا اطراد الديد لا اطراد الديد اتزين الرشد من الغي اتزين الرشد من الغي فمن يتق بالطاغوت ويؤمن بالله فقد تمسك بالعوة وسقالا فصام لها فمن يكبر بالصامات ويؤمن بالله فقد تمسك بالعوة وسقالا فصام لها والله سميع عليم Allah zelio